جأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينجفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين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 مخضود وطلق منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكاراً عربا أتراباً لأصحاب اليمين ثلة الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم الترفين وكانوا يصرون على الخير العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُودٌ يوم معلون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر من زقوم، فما منها البطون.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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدن أمثالكم ومنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذاب لغت الحلق، وأنتم إذ تنظرون، ونحن أقرب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إنها طُلن يَقِين فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ العظيم